كأنهم إلى نصب يفضون خاشعة بصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن ياتيهم عذاب نليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين نعبد الله ونتقون وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَيُؤَخِّرُ لَهُمْ تُمْ تَعْلَمُونَ قال رب إني دعوت قوم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتعفروا لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستعشوا ثيابهم واستعشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبرا ثم إني دعوتهم جهارة ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا